السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذبتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أفضل عمل نختم به شهر شعبان ونستقبل به شهر رمضان تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عمل على الإطلاق يعني نودع به شهر شعبان ونستقبل به شهر رمضان هو التوبة وكثرة الاستغفار الله أكبر نعم وَتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لم يقل المولى عز وجل وَتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون إنما قال أيها المؤمنون لأن ما حدش فينا خالي من الذنوب الوحيد المعصوم هو أي صل عليه هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما كلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكلمة كل دي من أقوى الفاظ العموم يعني كل الناس عندهم زنوب لكن خير الخطائين التوابون أي من يتوبون دائما ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم والمولى عز وجل لم يقنطن من رحمته قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإثناد الحسن يبن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء أي أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة إذن فأفضل شيء نودع به شهر شعبان ونستقبل به شهر مدن هو التوبة وكثرة الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بيسميه العلماء التخلية قبل التحلية بنتخلى من كل الذنوب والآثام قبل أن نتحلى بالطاعات وثواب الطاعات ورضى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في كل أيام السنة كل يوم, كل يوم أكثر من سبعين مرة دي رواية البخاري في رواية مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم مئة مرة وهو المعصوم الذي ليس عنده ذنوب بل هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع إنه ما عندش ذنوب لا متأخرة ولا متقدمة فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم مئة مرة فكيف بحالنا نحن ونحن المزنبون المقصرون في حق الله سبحانه وتعالى ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضه كان يستغفر الله ثلاثا بعد ما يسلم اللهم انت السلام ومنك السلام بعد ما يسلم الصلاة اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك من ضمن الاذكار التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويسمع من حوله حتى يكثروا من الاستغفار بل إن المولى عز وجل أمر, أمر الحجاجة بالاستغفار بقوله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم مع إنهم في الحج يعني سيرجعون من الحج وقد غفرت ذنوبهم معادوا كما ولدتهم أمهاتهم لا ذنب عليهم ولا خطيئة إلا مظالم العباد إذا كان حد عليه مظلمه فلا بد ان يرد الحقوق لاصحابها وان يتحلل من تلك المظلمه اما الذنوب غفرت كلها بالحج ومع ذلك يقول ثم أفيد من حيث افاض الناس واستغفر الله إن الله غفور الرحيم بل إنه من السنة, من السنة أن نستغفر عقب قيام الليل مع أن قيام الليل ده لا يقوم به إلا صفوة الناس يعني, يعني خيرة الخلق خيرة الناس هم الذين يكتهدون في قيام الليل ويقومون في الثلث الأخير من الليل أو حتى في أول الليل أو في نصف الليل يقومون ويصفوا أقدمهم بين يدي الله وقيام الليل لا يفعله إلا محب بشهادة المولى عز وجل. كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ومن ضمن النوافل قيام الليل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه فقيام الليل لا يفعله إلا محب وهو يقف بين يدي الله في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله بشهادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة فينادي ويقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير بل قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا كان أحدنا ساجدا بين يدي الله في الثلث الأخير من الليل فهذا هو أقرب موضع بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك المولى عز وجل يعني جعل المولى عز وجل اخبر عن الذين يصلون قيام الليل انهم كانوا طليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله أكبر ما كانواش بيناموا كتير كانوا أغلب وقتهم قائمين بين يدي الله يصلون ويخشعون ويكون ومع ذلك بعد كل الصالة دي اللي محدش شافهم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. صلاة كلها إخلاص وعادين بيصلوا ويبكوا بين يدي الله وبعد ما يسلموا من الصلاة يجلسون يقولون استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكانهم باتوا في ذنوب وليس في طاعه وإنما نستغفر الله بعد قيام الليل وبعد أداء الفرائض لأننا نستغفر الله على أننا قد يكون هناك تقصير في عبادتنا بل أكيد هناك تقصير في عبادتنا وأن وكأننا نستغفر الله عز وجل على إن على أن تلك الصلاة لا تليق بجلال وعظمة الخالق سبحانه تعالى فنحن نستغفر الله على تقصيرنا في حق الله سبحانه تعالى رغم أن نحن لسه خلصين من طاعه لله سبحانه تعالى إذا كانوا قليلا من الليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي آية أخرى قال جل وعلا عن وصف أهل الجنة والآية السابقة أيضا كتف وصف أهل الجنة يقول جل وعلا والمستغفرين بالأسحار يبقى حبيبي أجمل وأفضل ما نختم به شهر شعبان ونستقبل به شهر رمضان التوبة وكثرة الاستغفار أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته